وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُ مَا أَنْسَلَ اللهُ قَالُ قَالُ بَلْ اتَّبِعُ مَا أَلْقِينَا عَلَيْهِ آذَانَهُ أَوَلَوْ كَانَ أَهْمَمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَتَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَتَّلُ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَانَ 117. يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله, واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 118. إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحن الخنسير وما أهل به لغير الله ثَمَرٌ غَيْرُ ذَا خِلالٍ وَلا عادٍ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِمْ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ مَخْفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا ما يأكلون في بؤونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم هنا الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلهم في الكتاب لفي بعيد